وَأَمْزَدْنَاهُ بِفَاقِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَلَّا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَأْبِي وَيَطُوفُ عَلَيْهِنَّ غِلْمَانُ الَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأُقْبِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّعِيرِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو